الرحيم الغفور، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بل ربنا تأتينكم عالم الغيب، لا يعزب عنهم إثقال دروت في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا.

ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

119. ويهدي, ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم, إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد

111. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد 112. يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض 113. إن نشأ بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا

أو نسقط عليهم كسفا من الزمان

إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح قدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربي ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

يَأْمُرُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن نَّحَاسٍ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ وَجِفَانٍ كَالجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آل داود شكرا وَقَلِيلٌ

قد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم بلدة

جنتين ذواتي أقل خمط وأثل وشيء من سجر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل

فجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة قرى ظاهر وقدرنا فيها السير سير فيها ليالي وايام امنين فقالوا ربنا بعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلنا

فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَفَّارٍ شَكُورٍ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْرِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وما

من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم

ولا تنفع الشفاعه عنده إلا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير قل

الارض قل الله وإن

وهو لفتح العليم والآرون الذين الحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما ارسلناك الا كَفَتَ للناس بَشِيرًا وَنَذِيرًا

وقذرون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يدي ولو ترىذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين

يستثمر للذين نستثمر قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ان نحن

Hey!

قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق

ونقول للذين ظلموا

وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى

ك من النذير وكذب الذين من قبرهم وما بلغهم عشار ما وما بلغهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير؟

111. تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد سألتكم من أجر فهو لكم

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شيء شَهِيدٍ قُلْ إِنَّ رَبِّي يخذف

ربي انه سمي

قَد كَفَرُوا بهِ مِن قَبْلُ ويَقذفونَ بالغيبِ مكانا بعيدا وحيلَ بينهم وبين ما اشتهوا لكلا فعل بأشياعهم كما فعل بأشياعهم من كَ